110. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 111. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 112. إصلواها أَوْ لا تصبروا سواء عليكم 113. إنما مَا ما كنتم ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَـاكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُم وَوَقَاهُمْ رَبُّهُم مَّعَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا حَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُ بِحُورِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّ قَدْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ مَّا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْثِيبَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 117. سبحان الله عما يشركون 118. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 119. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه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 وmina الليli peس bechu و